الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول العلامة الزبيدي رحمه الله تعالى كتاب التوحيد وأورد تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله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 ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد قوله رحمه الله كتاب التوحيد هذا آخر كتاب في الصحيح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى وقد جمع فيه تحت أبواب عديدة جملة من نصوص كتاب الله والسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في بيان التوحيد الذي هو الغاية من خلق الخلق وإيجاد الناس كما قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون والتوحيد يتناول توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد الإرادة والطلب فهو نوعان توحيد علمي وتوحيد عملي وكل منهما غاية ومقصود في إيجاد الخليقة قال الله تعالى فيما تعلق بالتوحيد العلمي الله الذي خلق سبع السماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وقال في شان التوحيد العملي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فالله خلق الخلق للعلم والعمل العلم به وبأسمائه وصفاته وعظمته وربوبيته وأفعاله وجلاله وكماله سبحانه والعمل بطاعته عبدية له وذلا وخضوعا وانكسارا وامتثالا لأمره وانتهاءا عن نهيه سبحانه وتعالى وهذا الكتاب في بيان هذا الأمر وبدأه رحمه الله تعالى بباب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمة إلى توحيد الله دعاء النبي أي دعوة النبي والمقصود من هذه الترجمة أن النبي عليه الصلاة والسلام بين التوحيد للأمة تمام البيان وأوضحه أكمل إيضاح صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فلا تحتاج الأمة بعد بيانه إلى بيان أحد من تكلفات متفلسف أو آراء متكلم أو حذلقة عقلاني أو غير ذلك فالتوحيد هو قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام هذا هو التوحيد وهذا هو الإيمان أما التكلفات العقلية والتخرصات المنطقية والآراء ونحو ذلك هذه ليست هي التوحيد وإنما التوحيد ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام فمراد هذا الباب بيانوا أن التوحيد قد بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام للأمة أتم بيان فلا تحتاج الأمة بعد بياني إلى كلام أحد أو قول أحد ولهذا جرت الطريقة عند أئمة السلف قديما وحديثا في تقرير الإيمان على اعتماد تقريراتهم على كتاب الله والسنة نبيه عليه الصلاة والسلام نعتقد كذا لقول الله تعالى كذا ونعتقد كذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا هذه العقيدة العقيدة قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام وأورد رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث رجلا على سرية أي أميرا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقوله الله أحد يحتمل يحتمل أنه يختم كل ركعة يعني كل قراءة في كل ركعة بقوله الله أحد أو أنه يختم آخر قراءة في الصلاة بقوله الله أحد وكان يفعل ذلك في كل الصلاة فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي أن الأمر أشكل عليهم أشكل عليهم أن يختم صلاته بالسمرار بقوله الله أحد فرجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وذكروا له ذلك فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك ما هو السبب وما هو الباعث فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن لأنها صفة الرحمن وانظر هنا إلى فقه هذا الصحابي ما أعظمه وما أعظم إدراك الصحابة لمكانة صفات الله وعظيم شأنها وأن العناية بها موجب لدخول الجنة والفوز برضوان الله كما جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال إن لله تسعة وتسعين اسماً مئة إلا واحد من أحصاها دخل الجنة فهذا الصحابي رضي الله عنه كان يقرأ ويكثر من الكراءة لهذه السورة السورة الإخلاص في صلاته لا لشيء إلا لأنها أخلصت لبيان صفة الرحمن ليس فيها إلا ذلك ولهذا لو قيل من هو الله؟ لكانت تلاوة هذه السورة كافية في الجواب على هذا السؤال وافية قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكون له كفواen أحد هذا هو جل في عInt فهي وافية لو قيل من هو الله لكان الجواب وافيا أن تقرأ هذه السورة قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكون له كفواen أحد هذا هو الله أخلصت لبيان الله سبحانه وتعالى بيان عظمته بيان صفاته كماله وحدانية صمدانية جل في علاه وكمال غناه وقدرته سبحانه وتعالى قال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها أحب أن أقرأ بها وهذا الحديث يدل دلالة بين على أن سور القرآن متفاضلة بعضها أفضل من بعض وآيات القرآن متفاضلة بعضها أفضل من بعض باعتبار الألفاظ والمعاني التي دلت عليها تلك الألفاظ فالآيات المجتملة على توحيد الله وذكر الصفاته وأسمائه وعظمته أفضل من غيرها مما هي مجتملة على ذكر أوصاف بعض المخلوقات ولهذا كانت قلو الله أحد تأدل ثلث القرآن وكانت آية الكرسي أفضل سورة في القرآن وآية الكرسي أخلصت التوحيد وفيها من أسماء الله خمسة أسماء ومن صفاته ما يزيد على العشرين صفة وفيها من البراهين على توحيد الله ما يزيد على العشرة براهين قد اجتمع في آية الكرسي ما لم يأتي إلا متفرقا في آيات كثيرة من حيث تقرير التوحيد وذكر دلائلة وبرهينة فالحاصل أن هذه السورة العظيمة سورة الإخلاص كان هذا الصحابي يكثر من كراءتها ولما سئل قال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها أخذ العلماء من هذا فائدا مهم جدا أن عناية المسلم بآيات الصفات أن عناية المسلم بآيات الصفات كراءة لها وتدبرا وفاما لمعانيها وإيمانا بما دلت عليه من صفات الله وإقرارا بها هذا من أعظم موجبات الجنة والفوز برضوان الله سبحانه وتعالى قال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها وأنا أحب أن أقرأ بها أي لهذا السبب فقال النبي عليه الصلاة والسلام أخبروه أن الله يحبهم. أخبروه أن الله يحبه فهذا من موجبات نيل محبة الله. كما أنه من موجبات الفوز بجنته ولهذا جاء في حديث آخر في المعنى نفسه قال النبي عليه الصلاة والسلام أخبروه أن حبك إياها أدخلك الجنة أخبروه أن حبك إياها أدخلك الجنة هذا فيه دلالة على أنها من موجبات نيل محبة الله ومن موجبات دخول جنته حاصل القول مستفاد من هذه الترجمة وما ساقه فيها من دليل أن العناية بمقام التوحيد تعلما وتفقها ودراسة وتبصرا في ضوء آيات الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم موجبات النجاة والفوز برضوان الله سبحانه وتعالى بل هو أساس النجاة والفلاح في الدنيا والآخرة نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب قوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم قال باب قول الله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وهذه الترجمة فيها بيان جمله من أسماء الله جل وعلا وصفاته فمن أسمائه الرزاق ومن صفاته الرزق بفتح الراء ومن أسمائه تبارك وتعالى القوي وذو القوة والقوي هو ذو القوة فالله عز وجل القوي ومعنى هذا الاسم ومدلولة أي أنه ذو القوة سبحانه وتعالى المتين أي شديد القوة فهذا فيه جمله من أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته والحديث الذي ساقه حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله هذا فيه شدة قوة الله هذا فيه شدة قوة الله سبحانه وتعالى كما يدل لذلك قول نبينا عليه الصلاة والسلام ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله والصبر على الأذى من شدة القوة من شدة القوة قال ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له, أو يدعون له الولد يزعمون أن له الولد ثم يعافيهم ويرزق ويرزقهم أي أنه سبحانه وتعالى يمل ويحلم ولا يهمل جل وعلا يعافيهم أي في أبدانهم يرزقهم أي الأموال التي يقتتون بها مع أنهم يدعون فيه الولد ولهذا عندما ترى أيها المؤمن الموفق الكافر الملحد المعرض وترى معافا في بدنه وعنده رزق ومال وصحة أملاك دنيوية تذكر صبر الله تذكر صبر الله سبحانه وتعالى وأنه لا أحد أصبر على أذى سمع من الله سبحانه وتعالى فهم مع هذه الحال ومع هذه الكفر يعافيهم ويرزقهم وأيضا من جهة أخرى فيه أن الله سبحانه وتعالى يعطي هذه الدنيا من يحب ومن لا يحب حتى من يبغضه الله يعطيه الدنيا لهوان الدنيا عنده لا لكرامة المعطى وإنما لهوان الدنيا وحقارتها ولو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما شرب منها كافر أو طعم منها كافر شربت ماء لكن هذا لهوان الدنيا وحقارتها عند الله سبحانه وتعالى ولهذا قال الله كلا نمد هؤلاء وهؤلاء يعني المؤمنين والكفار من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب قوله تعالى وهو العزيز الحكيم وقوله تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وقوله تعالى ولله العزة ولرسوله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أعوذ بعزتك, أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي, الذي لا يموت والجن والإنس يموتون قال باب قوله تعالى وهو العزيز الحكيم وقوله تعالى سبحان ربك رب العزه عما يصفون وقوله ولله العزه ولرسوله هذه الترجمه عقدها رحمه الله تعالى لاثبات العزيز اسم لله والعزه صفه له جل في علا والعزيز هو القوي القادر القاهر الذي لا يغلب الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وأورد رحمه الله حديث ابن عباس رضي الله عنهما في ذكر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام وتعود بالله عز وجل أعوذ بعزتك هذا هو الشاهد من الحديث ففي إثبات العزة صفة لله سبحانه وتعالى والدعاء ورد في الصحيحين بلفظ أتم من ذلك يقول فيه عليه الصلاة والسلام في دعاء اللهم لك أسلمت وبك آمنت عليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني فأنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون نعم قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه هذا فيه الباب الذي بعده هذا الحديث متعلق بالباب الذي بعده نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى نعم باب قول, باب قول الله تعالى ويحذركم الله نفسه وقوله تعالى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الخلق كتب في كتابه وهو يكتب على نفسه وهو وضع, وهو وضع عنده على العرش إن رحمته تغلب غضبي هذه الترجمة أولا سبق النبهة أكثر من مرة أن هذه التبويبات ليست من المختصر وإنما هي مما طبع الكتاب وفيها أخطاء كما سبق التنبيه كثيرة جدا ومن الأخطاء جعل بعض في غير الترجمة أو جعل الأبواب على غير الأحاديث التي في الأصل صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب قول الله تعالى ويحذركم الله نفسه وقوله تعالى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك والمراد بهذه الترجمة المراد بهذه الترجمة إثبات ما دلت عليه الآية أو الآيتين الكريمتين في قوله ويحذركم الله نفسه وقول تعلم ما في نفسي ومن أهل العلم من اعتبر أن النفس من الصفات لكن هذا غير صحيح فالمراد بنفسه في الآية والأحاديث التي ساق رحمه الله هو جل وعلا المراد بنفسه أي هو بصفاته ونعوته جل فعله فالمراد بنفسه أي الله الموصوب بالصفات يحذركم الله نفسه أي يحذركم منه هو سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وليست النفس صفة ليست النفس صفة مثل السمع والبصر والعلم النفس ليس الصفة وإنما المراد بنفسه أي هو جل وعلا والحديث حديث أبي هريرة ساقه رحمه الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ويكتب على نفسه ويكتب على نفسه وهذا الشاهد من الحديث الترجم عرفنا أن المراد بنفسه نفسه اي هو جل وعلا نعم الله تعالى وعنه رضي الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى انا عند ظن عبدي بي معه اذا ذكرني فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وان في ملئ ذكرته في ملئ خير منه وان تقرب الي شبرا تقربت اليه ذراعا وان تقرب الي ذراعا تقربت اليه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولاه وهذا الحديث حديث بهريرة فيه فضل حسن الظن بالله وفضل الاكثار من ذكر جل في علاه وأن حسن الظن بالله يفوز بعظيم الخير في الدنيا والآخرة لأن, عند لأن الله عند ظن عبده به فليظن بربه ما شاء فمن ظن خيرا نال خيرا فالله عند ظن عبده به وينبغي على العبد المؤمن أن يجمع لنفسه بين حسنين حسن العمل وحسن الظن بالله جل وعلا يحسن العمل ويحسن الظن بالله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه عمله وأن يغفر له زلله والله عند ظن عبده به وفي الحديث فضل ذكر الله سبحانه وتعالى وأن الله مع من ذكره والمعية هنا معية خاصة تقتضي الحفظ والنصر والمعونة والتأييد والتسديد قالوا أنا معه إذا ذكرني فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وهذا هو موضع الشاهد من الحديث للترجمة نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلتكتبوها عليه حتى يعملها فإن عملها فاكتبوها بمثلها وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسناه وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى سبع قال باب قول الله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله هذه الترجمة عقدها لإثبات الكلام صفة لله وأن الله سبحانه وتعالى يتكلم بما شاء متى شاء جل وعلا وأنه يتكلم حقيقة جل وعلا وهذه الترجمة معقودة لبيان ذلك لبيان أن الله سبحانه وتعالى منصوف بالكلام وكلامه يلق بجلاله وكماله والفرق بين كلامه وكلام خلقه كالفرق بينه وبين خلقه جل في علاه فكما أنه سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا مثيل فكلامه لا لا مثيل له فالله سبحانه وتعالى منزه عن الشبي والمثال في كل صفاته ومن ذلك الكلام فالله عز وجل موصوف بالكلام يتكلم متى شاء بما شاء ولا يدليل على ذلك والترجمة أيضا يريدون أن يبدلوا كلام الله والسياق هنا في المنافقين سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانما لتأخذوها أذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فالترجمة معقودة لبيان إثبات الكلام صفة لله ومن الأدلة في السنة حديث أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل هذا هو يقول الله عز وجل هذا يثبات القول والكلام لله سبحانه يقول الله عز وجل اذا اراد عبدي ان يعمل سيئه فلا تكتبوها عليه هذا قول الله فلا تكتبوها عليه حتى يعملها يعني لا تكتب عليه بمجرد همه بالسيئه حتى يعملها فإن عملها فاكتبوها بمثلها جزاء سيئة سيئة مثلها تكتب بمثلها لا تكتب عشر وإنما تكتب سيئة واحدة وإذا تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة فرق بين ترك المرأة للسيئة من أجل من أجل الله قربة لله وطلبا لثوابه وخوفا من عقابه وبين من تركها لعدم القدرة عليها أو عدم التمكن فمن ترك المعصية لأجل الله سبحانه وتعالى كتبت له حسنة كتبت له حسنة وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة وادم من فضل الله أن المرض الهم إذا هم بفعل الحسنة ولم يتمكن منها لم يتيسر له فعلها يكتب له حصنا بمجرد هذا الهم وهذا من فضل الله سبحانه فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف نعم قال رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عبدا أصاب ذنبا ربما قال أذنب ذنبا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 ثم مكث ما شاء الله ثم أذنب ذنبا وربما قال أصاب ذنبا فقال ربي أصبت أو قال أذنبت آخر فاغفره لي فقال علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي ثلاثا فليعمل ما شاء وهذا الحديث حديث أبي هريرة هو كسابق فيه إثبات القول والكلام صفة لله سبحانه وتعالى في إثبات الكلام ومن ذلك قوله في تمامه فقال علم عبدي هذا كلام الله علم عبدي ان له رب ا يغفر الذنب وياخذ به غفرت لعبدي هذا كلام الله لا يقول لا الملك ولا عليه الصلاه والسلام كلام الله سبحانه وتعالى فالحديث فيه دلالة على إثبات الكلام لله وانه سبحانه وتعالى يتكلم بما شاء متى شاء جل فعله وقوله سبحانه وتعالى في هذا الحديث غفرت لعبدي ثلاثا أي قال ذلك جل وعلا ثلاث مرات غفرت لعبدي فليعمل ما شاء ينبغي التنبه هنا أن اختصاص هذا العبد أن اختصاص هذا العبد بهذه, بهذه المغفرة أظرته لعبدي فليعمل ما شاء اختصاص العبد بهذا لأن الله سبحانه وتعالى علم من حال هذا العبد علم من حال هذا العبد أنه لا يصر على الذنب أما من يصر على الذنب إلى أن يموت عليه هذا عرض للعقوبة هذا عرضة للعقوبة لكن هذا الذي قال الله سبحانه وتعالى في شان غفرت له قالها ثلاثا فليعمل ما شاء يعني ما دام أنه يرجع إلى الله ويتوب علم الله سبحانه وتعالى من حاله أنه لا يصر لأن بعض الناس قد يفعل الذنب ويتوب ويفعل الذنب ويتوب, ويفعل الذنب ويتوب ثم يستمر في الذنب لأن يموت ثم يستمر في الذنب إلى أن يموت بين هذه المغالبه ثم يستمر على الذنب إلى أن يموت فهذا الشخص الذي يشير إليه في هذا الحديث اختصاصه بما جاء في آخرة غفرت لعبدي قال قالها الله ثلاثا فليعمل ما شاء لأن الله علم سبحانه وتعالى من حال أنه لا يصر لا يصر على الذنب وهذا أنبه إليه أو نبع عليه لأن من الناس من يفهم هذا الحديث فهما مغلوطا من الناس من يفهم هذا الحديث فهما مغلوطا ويظن أن هذا الحديث والعياذة بالله من فهمه ألا أنه يشجع على الذنوب وأن يفعله وإذا فعل يتم مباشرة ويفعله وإذا فعل يتم مباشرة وهكذا هكذا يفهم هذا الحديث بعض الناس ولهذا يقول ابن القيم رحمة الله عليه كلاما ثمينا يقول فليس في هذا فليس في هذا أي الحديث إطلاق وإذن ليس في هذا إطلاق وإذن منه سبحانه له في المحرمات والجرائم ليس في إطلاق وإذن له في المحرمات والجرائم وإنما يدل على أنه يغفر له ما دام أنه كذلك إذا أذنب تاب يغفر له فالحديث دلالته على أن من أذنب وتاب تاب الله عليه ليس في إطلاق المرء لأن يفعل من الذنوب ويرتكب من الجرائم ثم يقول أنه بعدها أتوب لا الحديث ليس فيه هذا وإنما الحديث فيه دلالة على أن من وقع في الذنوب وتاب تاب الله عليه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب كلام الرب تعالى يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم عن أنس رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان يوم القيامة شفعت فقلت يا رب أدخل الجنة من كان في قلبه خردلة فيدخلون ثم أقول أدخل الجنة من كان في قلبه أدنى شيء فقال آنس كأني أنظر إلى أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب كلام الرب تبارك وتعالى يوم القيام مع الأنبياء وغيرهم وهذا من التنويع في الأبواب عند الإمام البخار رحمه الله في إثبات الكلام صفة لله وفي الباب وفي الأصل أكثر من من هذا أبواب كثيرة نوع فيها التدليل على إثبات الكلام صفة لله عز وجل فهذا من كلامه سبحانه وتعالى كلامه يوم القيام مع الأنبياء وغيرهم كلامه مع الأنبياء وغيرهم ومن ذلك ما جاء في هذا الحديث حديث أنس قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا كان يوم القيامة شفعت فقلت يا رب أدخل الجنة من كان في قلبه خرد له فيدخلون ثم أقول أدخل الجنة من كان في قلبه أدنى شيء أدنى شيء وجه الدلالة أن الله سبحانه وتعالى يشفعه بالكلام يشفعه ويشفع والله سبحانه وتعالى يشفعه بالكلام مثل ما سيأتي بالحديث الذي بعده اشفع تشفع فوجه دلالة الحديث على الترجمة وإن كان لم نص فيه على شيء من قول الله لنبيه لأن الله سبحانه يشفع نبيه بالكلام شفع نبيه عليه الصلاة والسلام بالكلام قول أنس رضي الله عنه في تمام الحديث كأني أنظر إلى أصابع رسول الله أصابع رسول الله يعني أنها أشار أشار عليه الصلاة والسلام عندما قال آآ آآ ثم أقول أدخل الجنة من كان في قلبه أدنى شيء وأشار عليه الصلاة والسلام بيده أدنى شيء وأشار بيده فقول كأني أنظر إلى أصابعه صلوات الله وسلامه عليه يعني عند قول أدنى شيء كأنه ضم أصابعه مشيرا بها إلى شيء قليل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه نعم قال رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه ذكر حديث الشفاعة وقد تقدم مطولا من رواية أبي هريرة وزاد هنا في آخره فيأتون عيسى فيقول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 لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله وهذا الحديث كما اشار المختصر تقدم وأيضا تقدم الكلام على معنى هذا الحديث والشاهد منه لهذه الترجمة إثبات كلام الله سبحانه وتعالى مع أنبيائه يوم القيامة ومن ذلك قول الله لنبيه اشفع تشفع وسل تعطى ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى وأيضا قوله, كما في قوله سبحانه وتعالى كما في الرواية التي ساقها رحمه الله الرواية الثانية قال فيقول الآية الله سبحانه وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها أي النار من قال لا إله إلا الله نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب ميزان الأعمال والأقوال يوم القيامة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ثم ختم رحمه الله أبواب هذا الكتاب كتاب التوحيد بهذا الباب ميزان الأعمال والأقوال يوم القيامة وأيضا ختم أحاديث هذا الكتاب بهذا الحديث العظيم حديث بهريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم الإمام البخاري رحمه الله صدر كتابه الصحيح بحديث إنما الأعمال بالنيات وختم كتابه بهذا الحديث وزن الأعمال فالعمل أول ما يبدأ نية وآخر ما يكون يوزن يوم القيامة وآخر ما يكون يوزن يوم القيامة ثم يحاسب إنما الأعمال بالنيات يحاسب العبد على عمله والأعمال إنما هي معتبرة بنياتها كما في الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وهذا يظهر هذا الأمر يظهر في معرفة ثواب الأعمال وقدر ثواب الأعمال قلة وكثرة عندما توزن الأعمال عندما توزن وتوضع الأعمال في الموازين يوم القيامة والموازين للأعمال كل, كل ذلك يوزن يوم القيامة في الموازين التي تنصب يوم القيامة ونضع الموازين القصة ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان انظر التشويق انظر التشويق النبوي والترغيب منه صلوات الله وسلامه عليه هذا أسلوب عظيم جدا في التشويق وكلمتان هذا خبر مقدم وما بعده حبيبتان خفيفتان ثقيلتان هذه أوصاف للخبر وقدم الخبر و أخرى المبتدى تشويقا له لأن المبتدى هو سبحان الله و في حمده أصل الجملة سبحان الله و في سبحان الله العظيم في حمده خفيفتان على إسلام مبتدى وخبر لكن أخرى المبتدى من أجل ماذا من أجل أن يشوق إليه من أجل أن يشوق إليه حتى تدرك فقط قوة التشويق في الحديث لو أن إنسانا ما سمع بهذا الحديث أبدا ما سمع به أبدا وقيل له خذ هذه الفائدة كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خذيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان وقف وقال بكرة إن شاء الله أخبرك هل يمهله أو يلح عليه إلا الآن تخبرني اشتاق جدا هذا أسلوب عظيم جدا في التشويق وهذا من كمان نصح النبي عليه الصلاة والسلام لأمته وتحبيبها للخير وترغيبها فيه وحثيها عليه صلوات الله والسلام عليه قال كلمة حبيبتان إلى الرحمن كفى بهما فضلا وشرفا ونبلا أن وصفتا بأنهما حبيبتان إلى الرحمن وذكر هذا الاسم خصوصا الرحمن إشعارا بعظيم حظي وأهل ذكر الله سبحانه وتعالى من رحمة الله التي خصها أو خص بها أولياءه المتقين وحزبه المقربين سبحانه وتعالى الداكرين الله كثيرا والذاكرات عد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما والصفة الثانية قال خفيفتان على اللسان لأنها كلمات خفيفة على اللسان ليست ثقيلة لو يكررها ما شاء الله أن يكررها لا تثقل اللسان شيئا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ثقيلتان في الميزان أي لهما ثقل عظيم جدا في الوزن يوم القيامة ثقيلتان في الميزان وهذا فيه إثبات وزن الأعمال والأقوال يوم القيامة وأنها توضع أعمال المرأة وأقواله على إحدى كفة كفة الميزان يوم القيامة كفة توضع فيها الحسنات وكفة توضع فيها السيئات سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم فيها الجمع بين التسبيح والتحميد سبحان الله وبحمده أي يسبح الله حال كوني حامدا له والجمع بين التسبيح والتحميد جمع بين التنزيح وإثبات الكمال جمع بين التنزيح وإثبات الكمال لأن التسبيح تنزيه الله عن كل ما لا يليق به وقد مر معنا قريبا قول الله سبحانه سبحان ربك رب العزة عما يصفون أي تنزه وتقدس فالتسبيح هو التنزيح التنزيه للرب سبحانه عن كل ما لا يليق بجلاله وكماله والحمد في إثبات الكمال لله الحمد في إثبات الكمال لله وفي الجمع بينهما جمع بين التنزيه وإثبات الكمال وعلى هذين الأصلين يقوم المعتقد في الأسمى والصفات إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وهنا تسبيح وثناء على الله بالعظمة وأنه العظيم الذي لا أعظم منه سبحانه وتعالى وبهذا الحديث العظيم المبارك ختم رحمه الله تعالى هذا الكتاب وهنا أنقل فائدة نقلها الحافظ بن حجر في شرحه فتح الباري عند شرحه لهذا الحديث عن ابن بطال أنه قال هذه الفضائل هذه الفضائل يعني قوله خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن هذه الفضائل واردة في فضل الذكر إنما هي لأهل الشرف في الدين والكمال كالطهارة من الحرام والمعاصي والعظائم فلا تظن أن من أدمن الذكر وأصر على ما شاءه من شهواته وأصر على ما شاءه من شهواته وانتهك دين الله وحرماته أنه ينتحق بالمطهرين المقدسين ويبلغ منازلهم بكلام أجراه على لسانه ليس معه تقوى ولا عمل صالح ليس معه تقوى ولا عمل صالح انتهى كلامه رحمه الله تعالى والحاصل أن العبد ينبغي أن ينهض بنفسه اكثارا من ذكر الله سبحانه وتعالى وبعدا عن المعاصي والذنوب وتوبة وإنابة إلى الله تبارك وتعالى واستكثارا من الأعمال الصالحة